وهل يقال مثل ذلك في من ابتلو بالدراسة مع الاختراق على وجه النظام نعم لا وأحد يقول نعم والثاني يفصل على وجه الثالث يفصل نعم تفصيل ها أنت؟ يلا فصل الله الله هذه أنك ما ذكرت من أول لكنك استخدمت كلمة فصل أو في تفصيل ممكن أن يقال بالتبصير إن دعت الضرورة لذلك بأن لا يوجد جامعات أو مدارس خالح من ذلك فهنا قد تكون هناك ضرورة وفي هذه الحال يجد على الطالب أن يبتعد عن الجموع إلى إلى امرأة أو التحجز معه أو التكرار النظر إليه يعني بالقدر ما يستطيع يبتعد عن فتى، فأما إذا كان يمكن أن يدرس في مدارس أخرى خارج الاختلاف أو فيها اختلاف نصف اختلاف لأن يكون النساء في جانب والجالب. في جانب آخر، وإن كان الدرس واحدا، فلا تقلها مستطاع. نعم. ومن المتف نعم. ومن المتف الطريفة أن أ.